اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كلك نذكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يهجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمريك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 فكان الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمحاسن كذا استعد ترى سبحان من خلق الخلق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 I don't know if Lord Allah right. المسلمين ونسف الشرب المقروبين وقضي الدين عن المدينين فبك أسران وأسرى المسلمين والزبن والغطر ومن غلبة الدين وقهر النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى الفائدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما المسلمين من عضو What's that I don't Bye in من بعده تحرق. <تصفيق> I Allah شبكة المنة الدعوية a n